إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر من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 سدر مخود وطلح موضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين ثلة الأولين وثلة من الآخرين